صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم إنا نسألك الاخلاص في القول والعمل أما بعد أيها الفضلاء تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا فنادى وصباحاه وصباحاه وصباحاه وهذا من عادة العرب إذا أرادوا أمرا عظيما ليجتمع إليه الناس فاجتمعت قريش حتى أنه من لم يستطع أن يحضر بنفسه أرسل من ينوب عنه فلما اجتمعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الوادي تريد أن تغير عليكم اكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ثم عم صلى الله عليه وسلم وخص فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب أنقذ نفسك لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا فقام أبو لهب قبحه الله وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو أبيه وكان أولى به أن يقف معه ولو لم يكن ديانة مرؤة ولكنه وقف من بين القوم فأخذ كفا من تراب ثم نفخه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب متب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. آيات تتلى إلى يوم القيامة لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرحلة التي يصنفها علماء السير على أنها فترة الجهر بالدعوه. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحضر في منتديات قريش وفي مجالسهم ويكاشفهم بما يدعو إليه ويقرأ عليهم القرآن ويقيم عليهم الحجج والبراهين وهم يستمعون إلى القرآن أفصح كلام وأوضح بيان سلب عقولهم بفصاحته وببيانه وببلاغته ولكن حسدا من عند أنفسهم أبوا واستكبروا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الأصنام التي يعبدونها لا تغن عنهم من الله شيئا وأنها لا تضر ولا تنفع فقالوا يعيب آلهتنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنهم في عبادتهم لهذه الأصنام أنهم قد ضلوا سواء السبيل فقالوا يسفه أحلامنا وكان يقول من كان على هذه الحال ممن مضى فهو على ضلال فقالوا يشتم اباءنا فحملتهم الحمية والحقد والحسد والكبر على الإعراض عن سبيل الله عز وجل ولكن هناك من آمن الذين آمنوا قبل في زمن الدعوة الفردية والدعوة السرية ثبتوا ولم تزل الأيام تأتي بكل جديد ويزداد الصحابة يوما بعد يوم واشتدت وطأة الكفار على المسلمين وكان بعض من أسلم وهم قله ممن لهم شرف ومكانه فكانوا يحتمون بقومهم فلا يستطيع أحد أن يصل إليهم بسوء اللهم إلا أن يكون استهزاء أو همزا أو لمز أو أن يكون من قبيلة الرجل نفسه من يعتدي عليه كما تقدم معنا أبو لهب ماذا صنع وكما جاء عن عثمان رضي الله عنه أن عمه كان يعذبه وأما أكثرهم فكان يحتمي بقبيلته لا احد أحد يتعدى عليه ولكن الأعمى الأكثر ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعد الأمر كانوا من المستضعفين فتسلط عليهم الكفار بالعذاب ولم يزدادوا مع ذلك إلا ايمانا وثباتا فلم يرتد أحد منهم عن دينه مع شدة العذاب واسمحوا لي أن أنتقل بكم خمسة عشر عاماً أو أكثر لنتحدث عن قصة هي تحكي لنا الأحداث التي وقعت في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش هدنه ومصالح فتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لغزو خيبر كما سيأتي إن شاء الله وأرسل الرسل والكتب إلى ملوك الدنيا في زمنه فأرسل إلى كسرى الفرس وإلى قيصر الروم وإلى مقوقس مصر وأرسل إلى النجاشي وأرسل إلى غيرهم من البلوك كما سيأتي إن شاء الله وكان من الكتب التي أرسلها رسالة أرسلها إلى هرقل ملك الروم فلما وصلت الرسالة إليه وكان ذا علم وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام عنه في موضعه لكن الشاهد هنا أنه قال ابحثوا هل في الشام أحد من قوم هذا الرجل الذي يدعي النبوة فبحثوا فوجدوا أبا سفيان وكان أبو سفيان في تلك المدة هو زعيم قريش وكان في تجارة له في الشام وكان على الكفر فأتوا بهم الى هرقل فقال لترجمانه اسألهم أيهم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان أنا كان أبو سفيان يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف وهو من بني عمومتي هذا من بني عبد شمس بن عبد مناف والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم بن عبد مناف فقال أنا أقربهم نسبا فقال قربوه إلي واجعلوا أصحابه عند ظهره حتى ما يراهم ثم قال لهم إني سائل هذا عن ذاك الرجل الذي يدعي النبوة فإن كذبني فكذبوه يعني إذا سألت عن شيء وكذب في كلامه فأنتم بينوا أنه قد كذب يقول أبو سفيان والله لولا أني أخشى أن يأثر علي كذبا لكذبت عليه يقول ما عندي مشكلة أنا متأكد أنهم لن يكذبوني لكني لا أريد أن أكذب لأن هذا يخدش في مرؤتي ومكانتي والحديث في الصحيحين قال فكان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم طبعا هرقل سأل ابا سفيان أسئلة وأجاب عليها أبو سفيان ثم بين هرقل لماذا سأل عن هذه الأسئلة وأنا سأدمجها في سياق واحد حتى لا يطول المجلس فقال كيف نسبه فيكم قال هو فينا ذو نسب فقال له هرقل وكذلك الأنبياء تبعث في أنساب أقوامها ثم قال هل قال هذا القول أحد قبله أحد منكم قال هذا القول قبله فقال أبو سفيان لا فقال لو كان قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل يأتي بقون قيل قبله ثم قال هل كان من آبائه من ملك وفي نسخة من ملك يعني هل كان في أحد ملك من قومه ملك ملكا أو كان ملكا فقال أبو سفيان لا فقال لو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه يريد يحصل على ملك أبيه أو جده فتوسل بهذه الطريقة ويدعاء النبوة ثم قال أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم قال هرقل وكذلك أتباع الأنبياء ما يكون أتباع الأنبياء من المستضعفين كما تجدون في القرآن في قصص الأنبياء جميعا تجد أن أتباع الأنبياء دائما هم من الضعفاء والمستضعفين غالبا فقال هل يزيدون أم ينقصون قال بل يزيدون فقال له كذلك أمر الإيمان حتى يتم ثم قال هل يرتد أحد منهم سخرة لدينه حدرتد منهم عن دينه الآن هو يقول هذا السؤال بعد أكثر من سبعة عشر أو ثمانية عشر عاما ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كل هذه المدة قال هل يرتد أحد منهم سخرة لدينه قال لا قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فقال هل يكذب قال لا قال هل يغدر؟ قال لا ونحن معه في مده ما ندري ما هو صانع فيها هو أبو سفيان يعرف أنه لا يغدر لكن يقول وجدت هذه ممكن اني أتنقصها بها بدون أن اكذب يقول حن معه في عهد في هدنة ما أدري ماذا يصنع قال هل قاتلتموه؟ قال نعم قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال يدال علينا وندير عليه قال بماذا يأمركم؟ يا قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وذروا ما يعبد آباءكم ويأمرنا بالصلاة والصله والصدق والعفاف فقال هرقل لإن كان كما قلت ليملكن ما تحت قدمي هذا ملك هذه الأمة ولو كنت أستطيع أن أخلص إليه لتجشمت إليه حتى أغسل عن رجلي أبو سفيان لما خرجوا قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عظم أمره يقول فما زلت أعلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام سيأتي إن شاء الله يعني مزيد بيان لهذه القصة في موضعه لكن الشاهد هنا قال أكثر أتباعه الضعفة وهو لا يكذب ولا يغدر وأصحابه يزيدون ولا ينقصون ولا يرتدون سخطه لدينه طيب لماذا مع شدة العذاب والتنكيل وكانوا يسحبون في الرمضاء بل منهم من قتل تحت التعذيب لماذا ثبتوا؟ اولا هذه هداية من الله عز وجل وتوفيق وثبات والأمر الآخر الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب الأمر الثالث محمد صلى الله عليه وسلم بين ايديهم فيه القدوة والأسوة والقرآن يتلى عليهم صباح مساء ليل نهار يسمعون فيه العظه والعبرة. قصص الأنبياء ذلك لو تأملت السور المكية ستجد أكثر قصص الأنبياء في السور المكية لان فيها تسليه وعظة بل الآية التي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجهر فيها بالدعوة هو أنذر عشراتك الأقربين هي في سورة الشعراء تأمل سورة الشعراء فقط كم قصة فيها من قصص الأنبياء وذكر عاقبة أهل الكفر وما عاناه الأنبياء مع أممهم ايضا فيها ذكر الجنة والنار الوعد والوعيد فيها العبرة بقضية أن الأمر هذا استعد له فهو ليس سهلا قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين هذه الآيات حين يسمعونها ويقرؤونها والنبي صلى الله عليه وسلم يثلوها عليهم وهم عرب عرفوا بلاغة القرآن تلذذوا بسماعه ورأوا العبرة والعبرة في من قبلهم زادهم ثباتا وإيمانا ولم يزدد كفار قريش مع ثبات المؤمنين إيمانا إلا قسوة عليهم وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ينتهجون في بداية الأمر السخرية والاستهزاء والتكذيب والوصف بالصفات السيئة كأن يقولوا كذاب مجنون ساحر كاهن شاعر ولو تاملنا في قصص الأنبياء نجد أن مسألة الاستهزاء هذه قاسم مشترك لأن الاستهزاء شديد على النفوس يا قد يصبر الإنسان أحيانا على بعض الكلام القاسي المواجه له لكنه لا يصبر على الاستهزاء ولذلك سيأتي معنا في قصة عبد الله بن عمر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة فلمزه كفار قريش كانوا جالسين فلمزوه لمزا ذكروا بعض الأشياء استهزاء به قال فرأيت هذا في وجهه وستأتي معنا القصة بتمامها إن شاء الله لكن المقصود أن الاستهزاء ليس سهلا على النفوس خصوصا النفوس الشريفة الأبية ما ترضى بهذا فيأتي مثل هؤلاء الوضعاء فيستهزئون ويسخرون قال الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم قلب فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين ثم ذكر الله عز وجل أن العاقبة للمتقين بعد ذلك فهذه أمور تجسد لك الحالة التي كانت في ذاك الزمن والنبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب وثبته الله عز وجل بكتابه وبالقرآن يتلى عليه أما أصحابه المستضعفين الذين ليس لهم من يحميهم وعامتهم من الارقاء والموالي ومن لا حامي لهم فقد سامهم كفار قريش سوء العذاب كم مضى من الوقت؟ لا ما نريد أن نطيل، ف يعني أخذ راحه كان يأخذ نصف ساعة، لا، نبي خمس دقائق بس، طيب، ف ولذلك كان هناك مجموعة بادروا إلى الإسلام وعذبوا وأذو، ولم يكن لهم قيمة قبل الإسلام، قد جاء في صحيح مسلم ولا أدري هل ذكرت هذا أنا أو لا. من حديث أبي هبيره عائد بن عمرو المزني أن أبا سفيان مر بثلاثة من المسلمين بلال الحبشي الحبشي لاحب وصهيب الرومي وسلمان الفارسي اجتمع حولها الثلاثة كل رجل من مكان لم يكن لهم في الجاهلية أي قيمة في المجتمع لكن الله رفعهم بالإيمان فمر بهم أبو سفيان وابو سفيان بعد غزوة بدر كما سيأتي معنا أصبح سيد قريش بلا منازع فمر بهم فقالوا والثلاثة قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها فقال أبو بكر أتقولون هذا لسيد أهل الوادي يعني كأنه عتب عليهم كيف يقولون هذا لسيد قريش ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر قال قلت كذا وقالوا كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أغضبتهم يا أبا بكر أغضبتهم هؤلاء الثلاثة والكلام موجه لمن لأفضل البشر بعد الانبياء لأبي بكر الصديق يا أبا بكر أغضبتهم لإن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك انظر ما كان لهم قيمة لكن رفعه ربنا سبحانه وتعالى بالإيمان حتى أصبح يغضب لغضبهم سبحانه وتعالى فرجع أبو بكر مسرعا إليهم وقال إخوتا أغضبتكم قالوا لا ويغفر الله لك يا ابا بكر المقصود أن هؤلاء المستضعفين قدموا ولذلك لما تولى عمر وكان الناس يقفون على بابه ويريدون الدخول فكان إذا جاء مثل بلال ومثل عمار بن ياسر ومثل هؤلاء وسلمان الفارسي هؤلاء وصهيب الروم أدخلهم ولكن الذين كان لهم شرف ومكان في الجاهليه لكن تأخر إسلامهم كانوا يقفون أحيانا بالأبواب ينتظرون متى يؤذن لهم فقال أبو سفيان قال ما ضمنت أن يحبسنا عمر على بابه ويدخل هؤلاء فقال سهيل بن عمر لا عليك أن نحبس على باب عمر ما يضر لكن المشكلة إذا حبسنا على باب الجنة فدخلوا وبقينا هنا المحك قال فإنهم دعوا إلى الإسلام وأبينا دعوا إلى الإسلام وأبينا المقصود أنهم أوذوا في ذات الله وأنا لا أريد أن ندخل في, في تفاصيل ما مر بهم من الأذية إلا في الدرس القادم حتى يكون في, في درس واحد متصل أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يتقبل منا ومنكم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين